بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواه بخشن مهربان إنا فتحنا لك فتحا مبينا أي محمد صلى الله عليه وسلم بيقو من اي مسر كوتنيا چي آشكراما كري كوتني حديبياية ليوفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما تاخوة خوش بيالتاوان كاني رابردو دا هاتوت ونعمتي خوي بتواوي برجت بسرد دا وريقاي راس تدنيشان بدا توبر وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا وَخَاصَرَت بِخَات بَسَرْكوتين يا شبالادستانا وَالَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا خوازاتي كَ آرامي دابازان دوتن و دل ايمان داران تا ايمانيان زياد بکاد لگل او ايماني كهيانا تنها هی خواه سربازاني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 كر وبال كان بجرياندا دروات بهميشي تي ايدا دمن نوا وثال غناه كان يا اخوج ببيت وانبلنا لا اخوا سركوتين يا تشي غوريا وان يؤذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الله بالله ون السو عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وسائات مصيره وتاس زيبدات پياوان افرتاني ناپاکو پياوان افرتاني هاو بشپيدا كري <تصفيق> گمان براني خراب درباري خوا اول نو تونیت ساوروانی دکن بو ایمان داران هر بسر خواه آن دادید و خواه خشمی لگرتونو نفرینی لگردونو دو زخی بو آماده کردون آیت سر انزامی چی خراپا ولله جنود السماوات والارض و الله عزیزا حکیما تنهای خواه بازانی آسمان کانو زبی وإخوهم شبابا دستي كاد بزياء إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا براستي أي محمد صلى الله عليه وسلم توما النار دوا مجددرو ترسينر لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا بو أويبا وربخواو بيغمبركي بينن وبشتواني لابكان ريزي لابقرن وتسبحات خوابكان ببيانيان إن 119. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما براستی او کسانی پیمان ددن بە ای محمد صلی الله علیه و سلم بیگمان اوان پیمان او او بخوا ددن دستی خوا لسر دستی اوان ویا زا کس پیمان کیش کاند او بیگمان او پیمان شکاندن تنها زیانی بخوایتی هرکسی جوفا بکات بو پیمان کداویتی بخوا لە مولا خوا پاداشتی گەورەی دەداتێ.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 من الله شيئًا إن أراد بكم ضرًا أو أراد بكم نفعًا بل كان الله بما تعملون خبيرًا بزوي پيدلين أو على دشتة چياني که لغزا زي ما بون سامانو خوخيزان من مجغوليان کردين نهان هجبين بغزا لبر اوا داواي لبردن من بوب کا اوی بزمان یاندیلین لدل یاندانی بله بڵێ جاچێ لە برخوا داهی هیچی بدست بوتان اگر خوا زیانی چی بوتان یا سود و قازان جی چی بوتان بوی وانی کدیلین بلکو خوا آگادار به هرچی کدی کن بل ضننتم اللین قلب الرسول والمؤمنون اله أبدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا بل كواه قمانتان دا برد كابيغنبرو إيمان داران ناقرينو بوناو كسوكاري خوايان بإذكاري وشهيد دبن أو قمانا لدلتان رابو يوا. وجمان خراب تاندبرد وبراستي اي وغلي كنلناو دتن ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإننا اعددنا للكافرين سعيرا وهركز باور نهينا به بي بخواو پیغمبركاي او براستي اي ما دامان كردوا بو او بي باوران وللله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويغضب من يشاء وكان الله رافور الرحيم. أسماء ن كانوا تنها <تصفيق> أنها خوايا لهركس كبير خش دبت سزايه هركس يجدادات كبير ولا توان باران واخوال يا بوردي مهربان سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قلن كلا تتبعون كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا بيقوماً <تصفيق> بزيماوان لغزادلين هركات الى مدينة درسون بو قرتني دس كوتكان وغنيمت لما انقرين باشوين تان كوين دانوى واتيخواك دس كوتكان خيبر بو بجداران حوديبيا بو اي محمد صلى الله عليه وسلم بلی هر چیز نا بیشوین مان کون چنکا پیشتر خوادر دربارتان هر وای فرموا انزادواتر دلین وانیا بلکو حسودی با ایمدبن وانیا بلکو اوان زور کم تیدگن قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شديد تقاتلونهم او يسلمون فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلُوا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. بلى بزي ماوان لغزال عربي دشت تشيا كان لمولا بانك ذكرن بوذنج لقل قليش زور بهزي دبید زنجیان لەگەڵ کن یا خویان مسلمان ببن زا اگر جورایل بن خوا پێیان دەدات ته چی زور باش و اگر سرپیسی کن، هر وگل وو پیش سرپیسی تان کل حودی بیدا خواه سزا دەدات سخت تان داد علی ال ولا علی الاعرج حرج ولا علی المريض حرج ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأمطار و من يتولى يعذبه عذابا أليما بوشفير جناهنيا نكات بوشليش جناهنيا هروها بناخوشش و هەر کەس جۆڕایەلی خوا و پێغەمبەرەکەی بێت دەیباتە بە هەشتانێک کە ڕووبارەکان بە ژێریاندا دێن و دەچن هەر کات سەرپێچی بکات سختی سزای سختی دەدات لقد رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا سفين <تصفيق> بخوا بيقمان خوا رازيبو لو إيمان دارانيك فيما نيان بيدايت لجير در زخوا آگادار بو بوید دل یانده بوید دل نیایی و آرامی بۆ ناردن و پاداشتی دانه و بسرکوتن چنزیک ک آزاد کردنی خیبر بو و مغانی مکتیرتن یأخذونها و کان الله عزیزا حکیما و غنیمتی زور کە بەدەستی دینن و خوا همیشه ظالی کار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 خواب بلینی پیداون کە غنیمتی زور لە باوران دگرن بوی ام غنیمتی خیبری با پیش خستن و دەستی خلچ مەکەی لێتان کۆتا کرد تا امرو داوب بیتا بلگیگ باور داران و تا رنمونی تا ام بکاد بوریگای راست و اخرى لم تقدرو علیها قد احاق الله بها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وسندها غني ميتره كهشتا دصلاة نية بسردا بجمعان خوا أجايلها ميانه وخوا همي شبسرها موش تجدابتواناية وَلَوْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَاللَّوْنَ الْأَرْضَ مَا لَا يجدون وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اگر ئەوانەی کافرن زن جانده دشتان بکرده بێگومان گمان تی دشکانو حل دهاتن. پاشان دستیان ندکود هیز دوستو پشتیوانه سنت اللهی التي قد خلت من قبل ولن تجدل سنت الله تبدیلا اوه یا صوباوی خواهی که به گمان پیشتریش هروا بوا. خذنا بين إدباوي يا سائق وأهتز قراني كي بسردابيت. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه ببطن مكة من بعض أن عليهم. وكان الله بما تعملون بصيرا. خوا أوزاتي كدستي كافراني لإيو كوتاكرد. <تصفيق> دستي أيوة شيلو أنكو تاكر بريكو تني حدي بيا لناو زرقي ما كدا لپاش أيوة بس الأوان دا زال كرد وأخوآ بهرتي أيوة ديكن بينايا. <تصفيق> هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهري معقوفا أن يبلغ محله ولو لا رجال. مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم التقؤهم فتصيبكم منهم معروة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيّلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابًا أليما. حر مكيّة كامبون كافر بون وبرقري إيوان كل زيارتي كعبي بيروس ونانهيش قرباني وستنرا وكانتان لحودي بيدا بقى تشويني سربريني خوي خوازالي ذكردن بسر مكة لو صالدا اگر پیاو و ئافرەتانی ئیماندار نەبووایە لە ناو کافرانی مەکەدا کە ئێوە نەتان دەناسین پێتان پیا دەنانن و دەتان کوشتن یا نو تووشی تاوان دەبوون بێ ئەوەی بزانن تا خوا بیخاتە بەربەزەیی خۆی ئەو کەسەی کە خۆی دەیەوێ بەڵام ئەگەر ئیمانداران و کافران لە مەکەدا بەڵام ئەگەر ئیمانداران و کافران لە مەکەدا لە یەکتر جیا بیگمان کافرانیان ما سزاد بسزادانشي بسزادانه إذ سخت. اذ جعل الذين كفرو بقلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وَكَانَ الله بكل شَيْءٍ عَلِيمًا كاتي <تصفيق> أوانيب بأورن دمارجيري خستدليانوا كدمارجيري نفاميا. ذا خواج دنيائي خوي نار دخواروا. بوبيع صلى الله عليه وسلم إيمان داران وباور داران فابن كربو إلا الله محمد رسول الله وأوان بوشيا وتربون وخانيبون. وخوابها مشتك أغادار زانايا لقد صدق الله رسوله إياد الحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا سوين بخوا بيگومان خوا أو خواي پیغمبركي دي بوي براستي جيراو هنائي دي كاوتو بوي دلنيابندسن ناو كعبي پيروز و بويستي خوا بآرامي تاشي ويا سرتان تاشي ویا کرتان کردوتا لدجمن ناترسن زا او خوادي زاني او نتا دەزانی کە خیر لە ای و دایا لوا بر یاری داو سر کودنی چنزیگ بو او ایو که هو ارسل رسوله بالهدا و الحق لیظهره على الدین كله و الله شهیدا خوا اوزاته اکا پیغمبر برين موني وآيني راستوا تابس الرهمور يباز يكدع كات تنها محمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفار حماة بينهم تراه. ك عن سجدين يبتغون فضل من الله ورضوانا فيما هم في من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في انجلى كزرع اخرج شطؤه باذره باستغلض فاستوى على سوقه فاستغلض فاستوى على سوقه يعجب الذرع ليغضب بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم ن محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر خوایا او کە لەگەڵیدان بەرامبەر گلیدان برانبر بے باوران توندو تیجنو لنیوان خو یاندا ببزین دامن بینی همیشه و سجده بردن دان داوای بهرو و خدا دکن دەکەن لناو تاوانی اندا دیارا بهای زور سجده بر ئەوە نمونونهیانە لە دا و نمونشیان لە ئنجیلدا وەکوو کشت و کاڵێک وایە چەەکەرەی دەرکردبێ و سەوز بوو بێئجا چەەکەەکەی بەهێز کرد بێ و قایم بوو بێ جار لەسەر لاسچی خۆی ڕێکگ وەستا بێ ئەوەندە جوان بێ جۆتیارەکانی سرسام کرد بێ تا بە زۆرببوونی هاوەڵانی داخ و مراغ بدا بە کافران خوا بەڵێنیدا و بەوانەیان کە باوەڕان هێناوە و کردەوەی ساکەیان کردووە بەێ بردون و پاداشتی گەورە کە بەهەشتا